الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد مع الدرس العاشر من دروس شرح الشاطرية وإكمالا لباب العمزتين من كلمة قال الناظر رحمه الله تعالى وإن عمز وصل بين لام مشكن وعمزة استفهام فانبده مدلاء ل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلاء مثلا ولا مد بين الهمزتين هنا ولا, ولا بحيث ثلاث يتفقن ولا بحيث جمع الهمزتين ثلاثة أأظهرتوم أملم لم أأنزل ومد في قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا الخلف له ولا وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلاء فإنك إفكا معا فوق صادها وفي فصلة حرف وبالخلف سهلة وإمتا بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أدنا إذا وقعت همزة وصل بين لام التعريف الساكنة وهمزه قطع فلكل القراء ابدلوا همزة الوصل حرف مد يمد ست حركات وهذا المد اولى ويجوز التسهيل تسهيل الهمزه تسهيل همزه الوصل بين بين مع القصر اي بدون مد مطلقة لكل القراء وهذا النوع ورد في ستة مواضع وهي ذكرين موضعين في سوره الانعام فيكون فيها المد المشبع هكذا كما لفظت به او يكون التسهيل مع القصر هكذا هذا ذكرين في يونس النطق مع القصر في هذا المد أو التسهيل مع القصر يا الله أذن لكم وفي سورة النمل الله خير أما أم يشركون في سورة النمل هذا المد المشبع أو التسهيل مع القصر الله خير أما أم يشركون وهذا وهذان الوجهان جائزان لكل القراء ولذلك قال الناظم فلكل يعني فمدده مبدلة فلكل ذا أولى ويقصروه الذي يسهل عن كل عن كل القراء كذلك كألان مثلا ويختص أبو عمرو بموضع واحد في سورة يونس وهو قال موسى ما جئت به أصح فيقرأه كذا أبو عمرو أو التسديد كذلك أصح لأنه يقرأ بهمزة قطع بعدها همزة وصف بعدها لام التعريف فهذا خاص بأبي عمرو بعد ذلك قال ولا مدى بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقنا تنزلا أي لا يجوز إدخال ألف الفصل بين همزة الاستفهام وهمزة الوصل إذا سهلت في الكلمات المذكورة وهي آل آن وأخواتها, وأخواتها ولا يجوز إدخال كذلك في كل كلمة اجتمع فيها ثلاث همزات وذلك في لظ آمنتم أو آمنتم في مواضع الثلاثة ولفظ آلهتنا خير أم هو في سورة الزخرف؟ فيكون فيها الأوجه المذكوره التي تقدم حكمها في لظ آمنتم أما آلهتنا فيأتي حكمها أو تفصيل حكمها في سورة الزخرف إن شاء الله. وأضرب جمع الهمزتين وضرب جمع الهمزتين وأضربوا جمع الهمزتين ثلاثه أأنذرتهم ام لم أئنا أنزلت يقول إن أنواع الهمزتين من كلمة واحدة ثلاثة أنواع الأولى أو النوع الأول مفتوحتان نحو أأنذرتهم أأسلمتم أأنتم مفتوحة مع نحو أئنا أئذا أئنكم الثالث مفتوحة مع مضمومة نحو أأنبئكم أأنزل أألقيا قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها رد، وقبل الكسر خلف له ولا المقصود بالمد هنا إدخال ألف تمد بمقدار حركتين بين الهمزتين المفتوحتين وبين الهمزة المفتوحة والمقصورة فقرأ بالإدخال في النوعين, النوعين المذكورين قولا واحدا قالون أبو عبد سيقران هكذا اسلمتم ا ا غرتهم نعم انتم والمفتوحه مع المكسوره ا اذا انكم ا ان هذا الادخال لقالون وابي عمرو قولا واحدا في النوعين مذكورين قال وقبل ال... وروى هشام بالادخال قولا واحدا بين المفتوحتين، يعني هشام لا إن قولا واحدا بين الهمزتين المفتوحتين. آ أسلمتم. وبخلاف بين المفتوحة والمكسورة. آ إذا آ إنكم. ولو تحطيق قولا واحدا. آ إذا آ إنكم. فكل هشام في المفتوحة مع المكسورة. الإدخال وعدمه مع تحقيق الهمزتين. هكذا. آ إذا أو آ أئنكم أو أئنكم وليس له تسهير والإدخال عنده بخلاف بين المفتوحة والمكسور أي هشاب باقي القراء الذين لم يذكروا يكون لهم عدم الإدخال قولا واحدا قال بعد ذلك وفي سبعة لا قلف عنه بمريم ضمير عنه يرجع إلى هشاب نعم وفي حرفه الأعراف والشعر العلا فإنك إذكا معا فوق صادها وفي فصات حرف وبالخلف سهيلة أي أدخل هشام ألفا بين الهمزة المفتوحة والهمزة المكسورة في سبعة مواضع بلا خلاف وهي الموضع الأول ويقول الإنسان اذا ما مت في سورة مريم اذا ما مت الإدخال بدون تسهيل الموضع الثاني ا انكم لا الرجال في سوره الاعراف الموضع الثالث ا ان لنا لاجرا في سوره الاعراف كذلك الموضع الرابع ا ان لنا لاجرا في سوره الشعراء الموضع الخامس الخامس ا انك من المصدقين في سوره الصافات التي قال عنها انك امكن مع فوق صادها يعني الصفات التي فوق سوره صاد. السادس آئفك الآله أي في صورة الصافات آئفك الآله وهي التي فوق صورة صار الموضع السابع قل آئنكم لا تكفرون في صورة الصلاة قال عنه وفي فصاة حرف وبالخلف سهلا فكل لعبد خال قولا واحدا مع تسهيل الهمزة الثانية بخلاف هكذا قل آئنكم هذا الخال مع تسهيل قل آئنكم الادخال مع التحقيق قال بعد ذلك وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا أي أدخل هشام ألفا تمد بمقدار حركتين بين همزتي لفظ أئمة في مواضعه الخمسة بخلاف. فيقرأها كذا آئمة هذا بالإدخال أو أئمة بدون ادخال. طب قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس فبدون إدخال قرأ الإمام الداني على طاهر بن غلبون قوله وسهل سما وصفا وفي النحو بدله انقرأ أهل سما وهم لاك وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية من لفظ أئمة في مواضع خمسة وحقتها غيرهم ولكن لم لم يدخل من أهل سماء أحد بين همزتي أئمة وورد قول عن أيمة النحو بإدخاء بإبدال الهمزة الثانية من لفظ إمة يا أن خالصة ولأهل سمع وهذا قول لا لم يقرأ به ولم يحققه العلماء والأولى أن يقتصر على التسهيل لأنه هو الذي ثبت من طريق الشاطبية والمواضع التي فيها ورد لفظ أئمة هي على النحو التالي الأول تقاتلوا أئمة القفر في سورة التوبة الثاني وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا في سورة الأنبياء الثالث ونجعلهم أئمة في سورة القصص الرابع وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار في سورة القصص أيضا الخامس وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا في سورة السجدة قال بعد ذلك ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما ضرا وجاء ليفصل أي أدخل هشام وأبو عمرو ألفا بين الهمزة المفتوحة والمضمومة بخلاف فيكون لهما الإدخال وعدم الإدخال في نحو فهشام يرويها أهنبيكم أو او هأنبئكم بالادخال مع التحقيق او عدم الادخال مع التحقيق اما ابو عمرو فلا ادخال مع التسهيل وعدم الادخال مع التسهيل هأنبئكم او اأنبئكم وقوله برا وجاء يفصل اي قالون ادخل الفا بين الهمزة المفتوحة والمضمومة قولا واحدا هكذا آه آه آه والباقون لهم عدم الإدخال قولا واحدا قال بعد ذلك وفي آل عمران روى لهشامين كحص وفي الباقي كقالولا واعتلا روى بعض أهل الأداء عن هشام في لض كل أولنبئكم في سورة آل عمران بتحقيق الهمزتين وبدون إدخال ألف بينهما مثل حفص قل أأنبئكم ولض أأنزل في سورة صعب ولض أولقية في سورة القمر بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما بين المفتوحة والمضموعة في الموضعين المذكورين مثل قالون هكذا أأنزل أولقية وبهذا الوجه قرأ الإمام الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون. فأقول له شاب في هذه الكلمات الثلاث مذهبان دان؟ الأول تحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه في آء نبيكم آء انزل آه الثاني التحقيق في آء نبيكم فعلي عمران الثانية مع الإدخال الف بينهما في آء انزل آء والله تعالى أعلم بهذا نكون قد انتهينا من باب الهمزتين من كلمة وننتقل إلى باب الهمزتين من كلمتين قال الناظم رحمه الله تعالى باب في باب الهمزتين من كلمتين وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتلعنى فجاء أمرنا من السماء إن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملة وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كليا وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أبغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا ونخرى كمدن عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم اوتلا وان حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد مازال اعدلا وتسهيل الاخرى في اختلافهما فما وفي الى ما مع جاء امه منزلا نشاء, نشاء اصبنا والسماء او اتنا قلت الياء وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وأنواع منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كلمات أقية سمعدلة وعن أكثر القراء تدرّواها وكل بهمزة الكل يبدأ مفصلا. نتكلم الناظم في هذا الباب عن الهمزتين أولا الهمزتين من كلمتين لها قسمان متفقتان في الحركة أو مختلفتان في الحركة. فبدأ أتكلم عن القسم الأول، وهما الهمزتان المتفقات المتفقتان في الحركة من كلمتين. قال، وأسقطا في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمة من كلمتين فتالعلم. أسقط أبو عمرو البصري الهمزة الأولى من همزتي القط المتلاصقتين في كلمتين. حالة وصلهما. بشرط أن تكون متفقتين في الحركة الأمثلة بالنسبة للمفتوحتين جاء أمرنا فيقرا أبو عمرو جاء أمرنا مع القصر أو جاء أمرنا مع التواصل المهم إسقاط الهمزه الأولى كما قال وأسقط الأولى المكسورتين نحو هؤلاء هؤلاء إن. فيقرأ أبو عمر هؤلاء أو هؤلاء إن. لإسقاط الأولى مع القصر والتوسط مثال للمطلومتين وهو موضع واحد في سورة الأحقاف أولياء أولئك فيقرم أبو عمر أولياء أولئك أو أولياء أولئك مع القصر والتوسط وذام بعض أهل الأداء إلى أن الهمزة المحذوفة هي الثانية ولكن الجمهور على أن المحذوفة هي الهمزة الأولى كما أشار إلى ذلك الناظم في قوله وأسقط الاولى قال بعد ذلك وقالون والبزي في الفتح وافقه أي اتفق قالون والبزي مع أبي عمرو على إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين نحو جاء أحدكم فيقرآنها مثل أبي عم هكذا جاء أحدكم أو جاء أحدكم اسقاط الأولى مع القصر والتوسط نعم وفي غيره كليا وكالواو سهلا أي أن قالون له قالون والبزي لهما في الأولى من الهمزتين المكسورتين تسهيلها بين الهمزة واليا نحو هؤلاء إن هؤلاء إن الأولى مسهلة والثانية مع التوسط والقصر وكذلك يسهلان الهمزة الأولى من المضمومتين هكذا أولياء أولئك أولياء أولئك قلوا بعد ذلك وبالسوء إلا أبدلا ثم أضغم أي أن بعض أهل الأداء قالون والبزي أبدلا الهمز أبدل الهمزة الأولى واوا ثم أضغم فيها الواو الأولى التي قبلها في لفظ بالسوء إلا ما وما أبرع نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا فيرويها البزى وقالون هكذا بالسوء إلا بالسوء إلا هذا وجه ونوما وجه آخر وهو تسهيلها مع التوسط والقصر على قاعدة تسهيل الهمزة الأولى من المكسورتين هكذا بالسوء إلا بالسوء إلا أو مع القصر بالسوء إلا ومعنى قوله وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا أي ليس الخلاف في تخفيف هذا اللفظ عن القالون والبزي ليس مغلقا مزدودا بل ذائع مستفيض ومنشور ومشهور في كتب القراءات ونقرأ تمد عند ورش وكمبل انتقل الناظم تكلم عن مذهب ورش وكمبل في الهمزة الثانية من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين في الأنواع الثلاثة المذكورة آنفا فذكر أنه ورد عنهما وجهان عن ورش وقمبل قال ونقرأ كمد معنى كمد أي تسهيل بين الهمزة وبين الحرف التي هي من حركتها مثلا مذهب ورش وقمبل هكذا الأول تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية فالمفتوحة بين الهمزة والألف والمقصورة بين الهمزة والياء والمضمومة بين الهمزة والواو هكذا جاء أمرنا هذا التسهيل هؤلاء تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أولياء أولئك تحقيق الأولى وتسهيل الثانية المذهب الثاني عن ورش وقنبل تحقيق الهمزة الأولى وإدان الهمزة الثانية حرف مد محض من جنس حركة ما قبله هكذا جاء إن كان بعدها ساكن تمد ست حركات كما مثل إن كان بعدها متحرك تمد حركتين مثال جاء أحدكم الموت جاء أحدكم لعوة وفي المكسورتين هؤلاء كنتم فهذا يمد ست حركات لأن بعدها اولياء أولئك بعدها متحرك فتمد حركتين هكذا اولياء أولئك اولياء أولئك هذا معدى قول الناظم وقد قيل محض المد عنها تبدل ثم قال وفي هؤلاء والبغاء لورشهم دياء خفيف الكسر بعضه متلا يذكر وجه ثالثا لورش في هاتين الكلمتين كلمة هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة وكلمة على البغاء إن أردت تحصلا في سورة النور فورد عن ورش أنه كان يبدلها ياءا مكسورة غير مدية ها هكذا هؤلاء هذا وجه خاص برش غير الوجهين المذكورين فيكون له ثلاثة أوجه وجهين أولين مذكورين مع قمبل مع وهذا وجه يزيد فيه ورش أو يختص به ورش الكلمة الثانية على البغائين على البغائين ردنا على البغائين عرادلة بالنسبة لورش في سورة النور وهنا على كلمة البغائيين عرادلة يكون لورش فيها أربعة أوجه الوجان الأولان المذكوران مع قنبل وهو تسهيل الثانية أو إبداله عرف متجمات ستة حركات وورش يزيد وجه آخر وهو يمدى حركتين لأن النون ستتحرك بحركة الهنزة عند نقلها إليها هكذا. ولا تكره فتياتكم على البغائين رادنا هذا بمقدار حركتين والوجه الرابع الورش اتدارها يا مكسورة على البغائين رادنا لا بعد ذلك قال الناظم رحمه الله وإن حرف مدن قبل همز مغير يجوز قصروه والمد ما زال أعدلت نذكر النظم أن حرف المد إذا وقع قبل همز مغير بالتسهيل كما عند قانون والبزي في الهمزة الأولى من المكسورتين أو المضمومتين ففيه وجهان التوسط والطول وقد نفلت ونطقت به عند ذكر نذهب قانون والبزي والتوسط يقدم في حالة التسهيل وجود أثر الهمزة بالتسهيل وإذا, كان وإذا وقع حرف المد قبل همز مغير بالإسقاط ففيه وجهان القصر والتوسط والقصر مقدم كما في قراءه أبي عمرو في الانواع الثلاثة وكما في رواية قانون والبزي في المفتوحتين ففي حالة الإسقاط يقدم القصر على التوسط لأنه اسقط الهمز بالكلية فإذتان مهمتان اولا لأبي عمرو من الروايتين في نحو حتى إذا جاء أمرنا ونحوا هؤلاء ونحوا من دونه أولياء أولئك له وجهان أولا قصر المد المنفصل في الأنواع الثلاثة وقصر وتوسط حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط هكذا حتى إذا جاء أمرنا هذا قصر المنفصل وقصر الحرف المد الذي قبل الهمز المغير أو قصر مبفصل وتوسط حرف المد الذي قبل الهمز المسقط هكذا حتى إذا جاء أمرنا هؤلاء هؤلاء من دونه أولياء من دونه أولياء أولئك من دونه أولياء أولئك هذان الوجان جائزان للراويين عن أبي عمرو وهما الدوري والسوس. نبدو له وجه آخر وهو توسط المد منفصل في الأنواع الثلاثة مع توسط حرف المد الواقع قبل الأمز المغير بالإسقار هكذا حتى إذا جاء أمرنا نعم وثانيا لقالون والبزي نحن حتى إذا جاء أمرنا الوجهان المذكوران هنا قصر المد المنفصل هما قص المد منفصل مع قص حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط، ولقالون وجه ثالث وهو تواصل المد المنفصل وتوسط حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط، فيكون قالون مثل دوري ويكون البزي مثل السوسي نعم. في بالنسبة للهمزتين المفتوحتين. أما قالون والبزي في ال. المكسورتين والمضمومتين فلهما كذلك قصر المد المنفصل مع توسط وقصر حرف المد الواقع قبل الهبز المغير بالتسهيل هكذا هؤلاء هؤلاء او هؤلاء اذا كان في مد منفصل فيختص قالون بتوسط المدين المد المنفصل وتوصد الند الذي اتى قبل الهمز المغير بالتسهيل نعم انتهى من كتاب الوافي بعد ذلك قال وتسهيل اخرى في اختلافهما سما وفي الى ما عجاء امه انزل نشاء عصبنا والسماء وائتنا فنوعان قل كل كالياء وكالواو سهلا ونوعان منها ابدلا منهما وقل يشاء إلى كليا أقصى معدلا وعن أكثر قرائ تبدأ وها وكلم بكل همز الكل يبدأ مفصل مفصلا أو مفصلا. يذكر الناظم في هذه أبيات حكم الهمزتين المختلفتين في الحركة. بعد أن انتهى من ذكر أحكام الهمزتين المتفقتين في الحركة، فقال: وتسير الأخرى في ما ثما أي إذا جاء الهمزتان. مختلفتين الحركة من كلمتين فبين أن أهل سماء وهم ناس وابن كثير وابو عمرو يسهلون الثانية في النوعين الآتيين تفيء إلى جاء أمة هكذا الأول أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مقصورة تفيء إلى تفيء إلى فتساعد الثانية بين الهمزة والياء ولذلك قال كل كلياء الثاني أن تكون العمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو جاء أم. فتسهل الثانية بين العمزة والواو ولذلك قال وكالواو سهلة ثم ذكر <تصفيق> أن أهل ثماء يبدلون العمزة الثانية في النوعين الآتيين الأول أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو قالوا أن كما ما آمن السفهاء ولا السفهاء ولا فتبدل الثانية حالة وصل السفهاء بكلمة ألا السفهاء ولا الثاني أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوح نحو من السماء يوئتنا فتبدل, فتبدل الهمزة الثانية ياءا ولذلك قال ونوعان منها أدنا منهما أي من جنس حركة ما قبلهما فعندنا السفهاء السفهاء ألا قبلها مضمون تبدل واو، وعندنا من السماء أو قبلها مكسور تبدل ياء، وهذا الكلام لأهل سماء نافع وابن كثير وابي عمر. ثم ذكر النوع الخامس والأخير فقال وقل يشاء إلى كلياء أقياس معدلة أي أنه إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة لحو يهدي من يشاء إلى أو الملأ إني ففيها وجهان في الثانية وجهان اولا التسهيل بين الناس والياء هكذا يا يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يعني ان يعني يقولون بين الناس والياء ان الابدان يقولون ان هكذا يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان غير أهل سما وهم ابن عامر والكوفيون لهم تحقيق الهمزتين في الأنواع المذكورة كلها سواء كانت الهمزتان متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة وإذا وقفنا على الكلمة التي آخرها الهمزة الأولى وفصلناها عن الثانية فلا بد من أن نبدأ بهمزة محققة لكل القراء لأن هذه التغييرات في الهمزة الثانية لا تحدث إلا في حالة وصل الكلمتين ببعضهما ولذلك قال وكل وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا إذا بدأنا لكل القراء وقضنا على الكلمة الأولى نبدأ لكل القراء بتحقيق الهمزة الثانية الواقع في بداية الكلمة التالية قال والابدان محض والمساحل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا، اي ان حقيقه الابدال انك اذا ابدلت الهمزه افا او واوا او ياء فلا بد من ابدالها حرفا خالصا لا يبقى فيه شائبة من الهمزه فاذا ابدلتها افا تكون ألفا خالصه ابدلتها واو تكون واو خالصه ابدلتها ياء تكون ياء خالصه والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكلا أي حقيقة التسهيل هو النطق بالهمزة مسهله بين الهمزة والحرف الذي تشكلت منه حركتها كما بينا ذلك في بداية الكلام والله تعالى أعلم وشاء الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم